وَيَْستَعجلُِ نَكَ بِالعذاَاب وَستَعجلِ َكَبِعَذاَاب وَلَلَا أَجَلم مُسَمَّدَ أَهُمُ العذاَاب وَلَلَا أَدَل مُسَفْ ولا يئس منهم ضغته وهم لا يشعرون ولا يئس منهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لَمَادَمُ خِيفَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 قل لنفس زائقة الموت ثم الينا ترجعون قل لنفس زائقة الموت ثم ترجعون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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صبروا وعلى ربهم الذين قبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأي من هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا انِ اللَّهُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا انِ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ احيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله احيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الحمد لله بل بل أكثرهم لا يعتلون